أن كفار مكة الذين كذبوا نبينا صلوات الله وسلامه عليه ينبغي لهم أن يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها لأنهم إذا سافروا مروا بأماكن قوم صالح وأماكن قوم لوط وأماكن قوم هود فوجدوا بلادهم خالية واثارهم منطمسة لم يبق منهم داع ولا مجيب لتكذيبهم رسلهم وكفرهم بربهم فيدركون بعقولهم أن تكذيبهم نبيهم لا يؤمن ان يسبب لهم من سخط الله مثل ما حل بأولئك الذين مروا بمساكنهم خالية قد عم أهلها الهلاك وتكون لهم آذان يسمعون بها ما قص الله في كتابه على نبيه من أخبار تلك الأمم وما أصابها من الإهلاك المستأصل والتدمير فيحذروا ان يحل بهم مثل ما حل بأولئك والايات الدالة على هذا المعنى كثيرة كقوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض؟ فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم ثم بين تهديده لكفار مكة بما فعل بالأمم الماضية في قوله وللكافرين أمثالها وكقوله في قوم لوط وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وقوله فيهم وإنها لبسبيل مقيم الآية وقوله في قوم لوط وقوم شعيب أصحاب الأيكة وإنهما امام مبين لأن معنى الآيتين أن ديارهم على ظهر الطريق الذي يمرون فيه المعبر عنه بالسبيل والإمام والآيات بمثل هذا كثيرة وقد قدمنا منها جملا كافية في سورة المائدة وغيرها والآية تدل على أن محل العقل في القلب ومحل السمع في الأذن فما يزعمه الفلاسفة من أن محل العقل الدماغ باطل كما أوضحناه في غير هذا الموضع وكذلك قول من زعم أن العقل لا مركز له اصلا في الإنسان لأنه زماني فقط لا مكاني فهو في غاية السقوط والبطلان كما ترى قوله تعالى فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور قد قدمنا الآيات الموضحة لمعنى هذه الآية في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى ومن كان في هذه أعم فهو في الآخرة أعمى الآية مع بعض الشواهد العربية فأغنى ذلك عن اعادته هنا قوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم تعجيل العذاب الذي يعدهم به طغيانا وعنادا والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة في القرآن كقوله تعالى وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب وقوله يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين وقوله ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب الآية وقد أوضحنا الآيات الدالة على هذا المعنى في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك في سورة الأنعام في الكلام على قوله ما عندي ما تستعجلون به وفي يونس في الكلام على قوله ثم إذا ما وقع آمنتم به إلى غير ذلك من المواضع وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ولن يخلف الله وعده الظاهر أن المراد بالوعد هنا هو ما أوعدهم به من العذاب الذي يستعجلون نزوله والمعنى هو منجز ما وعدهم به من العذاب اذا جاء الوقت المحدد لذلك كما قال تعالى ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب ولا ياتينهم بغته وهم لا يشعرون وقوله تعالى الا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقوله تعالى ا ثم اذا ما وقع امنتم به وقد كنتم به تستعجلون وبه تعلم أن الوعد يطلق في القرآن على الوعد بالشر ومن الآيات الموضحة لذلك قوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير فإنه قال في هذه الآية في النار وعدها بصيغة الثلاثي الذي مصدره الوعد ولم يقل أوعدها وما ذكر في هذه الآية من ان ما وعد به الكفار من العذاب واقع لا محالة وأنه لا يخلف وعده بذلك جاء مبينا في غير هذا الموضوع كقوله تعالى في سورة قاف قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي الآية والصحيح أن المراد بقوله ما يبدل القول لدي أنما ما أوعد الكفار به من العذاب لا يبدل لديه سبحانه وتعالى بل هو واقع لا محالة وقوله تعالى كل كذب الرسل فحق وعيد أي وجب وثبت فلا يمكن عدم وقوعه بحال وقوله تعالى إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب كما أوضحناه في كتابنا دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله الآية وأوضحنا أن ما أوعد به الكفار لا يخلف بحال كما دلت عليه الآيات المذكورة أما ما أوعد به عصاه المسلمين فهو الذي يجوز الا ينفذه وان يعفو كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآية وبالتحقيق الذي ذكرنا تعلم أن الوعد يطلق في الخير والشر كما بينا وإنما شاع على السنه كثير من أهل التفسير من أن الوعد لا يستعمل إلا في الوعد بخير وأنه هو الذي لا يخلفه الله واما ان كان المتوعد به شرا فانه وعيد وايعاد قالوا إن العرب تعد الرجوع عن الوعد لؤما وعن الايعاد كرما وذكروا عن الاصمعي أنه قال كنت عند ابي عمرو بن العلاء فجاء عمرو بن عبيد فقال يا ابا عمرو هل يخلف الله الميعاد فقال لا فذكر آية وعيد فقال له أمن العجم أنت إن العرب تعد الرجوع عن الوعد لؤما وعن الإعاد كرما أما سمعت قول الشاعر ولا يرهب ابن العم والجار سطوتي ولا أنثني عن سطوه المتهدد فإني وإن اوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي قال المؤلف رحمه الله فيه نظر من وجهين الأول هو ما بيناه آنفا من أن إطلاق الوعد في القرآن على التوعد بالنار والعذاب كقوله تعالى النار وعدها الله الذين كفروا وقوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب وليخلف الله وعده لأن ظاهر الآية الذي لا يجوز العدول عنه ولي يخلف الله وعده في حلول العذاب الذي يستعجلونك به بهم لأنه مقتلل بقوله ويستعجلونك بالعذاب فتعلقه به هو الظاهر الثاني هو ما بينا أن ما أوعد الله به الكفار لا يصح أن يخلفه بحال لأن الدعاء جواز إخلافه لأنه إعاد وأن العرب تعد الرجوع عن الإعاد كرما يبطله أمران الأول أنه يلزمه جواز أن يدخل النار كافر أصلا لأن إعادهم بإدخالهم النار مما زعموا أن الرجوع عنه كرم وهذا لا شك في بطلانه الثاني ما ذكرنا من الآيات الدالة على أن الله لا يخلف ما أوعد به الكفار من العذاب كقوله قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي الآية وقوله تعالى فيهم فحق وعيد وقوله فيهم فحق عقاب ومعنى حق وجب وثبت فلا وجه الانتفائه بحال كما أوضحناه هنا وفي غير هذا الموع وبهذا البيان من المؤلف رحمه الله نأتي على نهاية لقائنا هذا أيها المستمعون الكرام فنستودعكم الله حتى نلقاكم في لقاء قريب إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته